فضلش. بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف عليه رحمة الله علامات الخفض وللخفض ثلاث علامات الكسرة والياء والفتحة فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع أن تقول قال المصنف رحمه الله تعالى على المدرخفض صح؟ ما قال المصنف على المدرخفض عندك؟ علامات الخفض. لا عنوان ليس هو ذي. كتاب الأمانة. نعم. واضح. نعم. تقول علامات الخفض إذا أردت أن تعون على ما عندك ثم تقول قال المصنف مصنف. حتى يفهم أن هذا من عندك وليس من عندي. لا بد أن الأمانة في النقل. علامات الخفض قال المصنف عليه رحمة الله وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الأسماء الخمسة وفي التسنية والجمع، وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه صار على نهجه واستنى بسنته ودعى بدعوته إلى يوم الدين لا يزال الكلام حول علامات الإعراب قلنا بأن للإعراب علامات انتكرها المصنف رحمه الله تعالى وهي الرفع الثاني النصب ثالثها الخفض رابعها الجزء وقلنا بان الاسم يختص بثلاث علامات من هذه العلامات وان الفعل يختص ايضا بثلاث علامات من هذه العلامات اما الاسم فيختص بالرفع والنصب والجر والفعل يختص بالرفع والنصب والجز وعليه مما يختص به الاسم وحده هو ها ها ها ها الجر والخف فالاسم من علاماته الجر كما ذكرنا في أول دروس الكتاب والفعل يختص بالجزم فالاسم لا يرجم كما أن الفعل لا لا يجرم تكلمنا عن أول علامة من هذه العلامات وهي علامة الرفع فن بأن الرفع له علامة أصلية وعلامات فرعية كذلك النصب له علامة أصلية وعلامات فرعية والآن انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الكلام حول العلامة الثالثة من علامات الإعراب وهي الخفض قال رحمه الله تعالى وذي الخفض ثلاث علامات الكسرة والياء والفتحة الكسرة والياء والفتحة الكسرة علامة أصلية اما الياء والفتحه فهما علامتان فرعيتان كما ذكرت لك السالفه بان علامات الاعراب علامات اصليه وعلامات فرعيه العلامات الاصليه هي الرفع علامته الاصليه الضمه والنصب علامته الاصليه الفتحه والجر علامته الاصليه الكسرة والجزم علامته الأصلية السكون هذه العلامات الأصلية قد يناب عنها بعلامات فرعية في أحوال مقصوصة كما ذكرنا في الرفع وذكرنا في النصب ونذكر اليوم في الخفض وفي الجزم فالعلامة الأولى من علامات الخفض هي علامة الخفض بالكسرة وهي علامة أصلية فمتى تكون يقول رحمه الله فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالة ظهر لنا الآن مصطلح جديد وهو قوله المنصرف والممنوع من الصرف سيأتي بحثه بدرس مستقل. لن أفصل فيه الآن حتى لا تضيع العقول وإنما سأذكر يعني نماذج مقتصرة قال في الاسم المفرد المنصري أما الاسم المفرد ذكرت لك أن المقصود بالاسم المفرد هو الكلمة المفردة يعني التي تأتي مفردة لا مثنى ولا مجموعه. لا تأتي مثنى ولا تأتي جمع قال آه, المنصرف ما معنى المنصرف المنصرف يعني المنون الكلمه, المنصرفة هي الكلمة, الكلمة المنصرفه هي الكلمه المنونه الكلمه غير المنصرفه هي الكلمه غير المنونه الكلمه المنصرفه هي الكلمه المنونه تقول جاء محمد رأيت محمدا سلمت على محمد فمحمد هنا منصرف لماذا؟ لأنه جاء منونا جاء منونا بالضم في حالة الرفع بالفتح في حالة النصب وبالكسره في حالة الجرج فكلمة محمد هنا كلمة منصرفه يعني جاءت منونه هذه الكلمة المفردة المنصرفه إذا جاءت مجرورة فإنها تجر بعلامة جر اصليه ما هي الكسرة مثال تقول سلمت على محمد فمحمد اسم مفرد منصرف ما وضعه الاعراب جاء مجرورا بالكسرة وهي علامة خفض أو علامة جر أصلية واضح؟ في إشكال؟ طيب. شيخ خال رحمه الله تعالى وجمع التكسير المنصرف يعني الكلمة التي جاءت جمع تكسير لا هي بجمع مذكر سالم ولا هي بجمع مؤنث سالم مثال كلمة الطلاب هذه جمع تكسير تقول مررت بالطلاب فالطلاب جمع تكسير جاء منصرفا يعني ينصرف كلمه الطلاب تاتي منصرفا يعني تاتي منومه تقول جاء طلاب رايت طلابا مررت بطلاب فلما كانت هذه الكلمه جاء على صوره جمع تكسير وهي منصرفه اذا عند الجر تجر بالكسره وهي علامه جر أصلي لان هناك جمع تكسير غير منصرف فساتيك واضح كيف يجر ساتيك الحاله الثالثه التي يجر فيها الاسم بالكسره وهي علامه جر أصلية إذا كان جمع مؤنث سالم وذكرت لك من قبل أن جمع المؤنث السالم هو ما زيد على مفرده بألف وتاء زيد على مفرده بألف وتاء فالألف والتاء تكون زائدتين تكون زائدتين واضح؟ مثال اقول فاطمات جمع فاطمه فاطمات زينب جمعها زينبات واضح اقول مررت بالفاطمات مررت بالزينبات او مررت بالطالبات فهذه الكلمة التي هي الطالبات أو الفاطمات أو الزينبات جاءت في موضع خفض يعني موضع جر تجر بماذا؟ تجر بالكسرة وعليكم السلام تجر بالكسرة وهي علامة جر أصلية لماذا؟ لأنها جمع مؤنث سالم وضحت الآن الصورة هذه ثلاث حالات يجر فيها الاسم بعلامة جر أصلية وهي الكسرة إذا كان الاسم مفردا منصرفا أو إذا كان الاسم جمع تكسير منصرف أو إذا كان الاسم جمع مؤنث سالم وذكرت لها الأمثلة على كل نوع من هذه الأنواع ثم قال رحمه الله تعالى واما الياء فتكون علامه للخفض في مواضع في الاسماء الخمسه وفي التثنيه والجمع الاسماء الخمسه ذكرتها لك من قبل وقلت لك هي اب اخ حم فو ذو وقلت لك الاسماء الخمسه تختلف عن الافعال الخمسه عند الاشياء أشياء المتشابهه يا اعيد يا حتى تثبت يا المعلومه عندك مع يا التكرار يا واضح يا الاسماء يا الخمسه يا هي التي ذكرتها يا لك, يا لك يا اب اخ حم, حم فوزو في حاله الرفع بينت لك انها ترفع بعلامه رفع فرعيه وهي الواو وذكرت لك أن هذه الأسماء الخمسة أيضا عندما تأتي في موضع نصب فإنها تنصب بعلامة نصب فرعية وهي الألف الآن بقي لها حالة الجر لأن الأسماء الخمسة من الأسماء إما ان تأتي مرفوعة، إما أن تأتي منصوبة، وإما أن تأتي مجرورة. ذكرت لك كيف تعرب في حالة الرفع وفي حالة النصب لم يبق له إلا حالة الجر. اذكرها لك الآن. فإذا جاءت الأسماء الخمسة مجرورة كيف تجر تجر عند إذن بعلامة جر الرعية وهي الياء تجر بالياء. انتبه هناك اسماء تنصب وتجر بالياء تنصب وتجر بالياء المثنى وجمع المذكر السالم حتى لا تختلط عليك الامور اما الاسماء الخمسه لا تنصب بالالف وتجر بالياء عرفت هذا الفارق حتى لا تتبس عليك الامور المتعود تنصب وتجر بالياء فلو انت مدخل الاسماء الخمسه مع مع المثنى والجمع لا انتبه لهذا الفارق فالمثنى ينصب وجر بالياء جمع المذكر السالم ينصب وجر بالياء اما الاسماء الخمسه تنصب بالالف وتجر بالياء تنصب بالالف ذكرت لك في الدرس الماضي تجر بالياء في درسنا اليوم مثال اقول سلمت على ابيك سلمت على اخيك واضح فهذا الاسم من الاسماء الخمسه جاء مجرورا علامه جره علامه اصليه ام فرعيه علامه جر فرعيه وهي الياء اذن الياء علامه جر فرعيه نيابه عن الكسره في الاسماء الخمسة وضحت قال رحمه الله وفي التثنيه يعني ايضا في حاله التثنيه يعني في حاله المثنى الاسم يجر بالياء ذكرت لك قبل قليل تقول, تقول, تقول مررت بطالبين مررت بطالبين طالبين مثنى جاء مجهورا بالياء وعلامه الجري علامه اصليه لا علامه فرعيه وهي الياء لماذا جررت هذا الاسم بعلامة جر فرعية وهي الياء أقول لأنه جاء مثنى جاء مثنى طيب هذا المثنى في حالة الرفع كيف أرفعه بالالف وهي علامة فرعية طيب إذا جاء منصوبا كيف أنصبه بالياء وهي علامة فرعية والآن عرفت كيف تجر المثنى بعلامة جر الفرعية ايضا وهي الياء قال رحمه الله والجمع الجمع, الجمع يعني الاسم الذي يأتي مجموعا جمع مذكر سالم هنا قال والجمع ولم يذكر نوع الجمع فانا ازيدك ويقول في حالة جمع المذكر السالم فانه جر بالياء. مثال اقول مررت بمسلمين مررت بمسلمين فكلمه مسلمين جاءت مجروره بالباء وعلامه الجر بالباء هنا هي الياء وهي علامه فرعيه لماذا لانها جاءت جمع مذكر سالم واضح لقائل ان يقول رسم المثنى ورسم جمع المذكر السالم يكون واحدا ما معنى الرسم يعني الكتابه تكون واحدة صوره الحروف تكون واحدة لما اقول مسلم عندما ياتي مثنى منصوبا او مجرورا نضيف يا ونون طيب عندما ياتي جمع مذكر سالم منصوبا او مجرورا نضيف ياء ونون وبنيه الكلمه الميم والسين واللام والميم هنا اضفنا ياء ونون هنا اضفنا ياء ونون يا كيف افرق بين الكلمتين اقول بالنظر الى النون في اخر الكلمه نون المثنى تكون مكسورة أما نون جمع المذكر السالم يكون مفتوحا أقول مسلمين أما في حاله المثنى أقول مسلمين واضح والحركة التي تكون قبل الياء تكون على عكس حركة النون حركة النون في حاله المثنى تكون مكسورة مسلمين إذن ما قبل الياء يكون مفتوحه واضح حركة النون في حاله جمع المذكر السالم تكون مفتوحه مسلمين اذا ما قبل الياء يكون مكسورا عرفت الفرق بين هذه وتلك وعرفت الاعراب عند اذن واما الفتحه فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا جم وقلت لك ان الكلمة المنصرفه أو الاسم المنصرف هو الاسم المنون. أما إذا كان الاسم غير منصرف يعني لا ينون لا تلحقه النون في آخره فهذا عندما يخفض بالفتحه نيابة عن الكسر مثال أحمد هذا اسم وهو غير منصرف من الأسماء غير المنصرفه أقول مررت بأحمداء سلمت على أحمداء الأصل أن أقول أحمدي وهي العلامة الأصلية للجر يكون مجرور بالكسرة لكن لما كان غير منصرف يعني لا تلحقه التنوين في آخره عند يكون اعرابه بعلامه جر فرعيه وهي الفتحه وهي الفتحه اقول مررت باحمد سلمت على احمد اقول مررت بفاطمه لان فاطمه ايضا من الاسماء غير المنصره مررت بفاطمه واضح اقول مثلا مررت بما مساجد ايضا من الاسماء غير المنصرف نوع من, من الصرف واضح اقول مررت بعمر وعمر ايضا من الاسماء غير غير المنصرف فهذه الاسماء غير المنصرفه عند الجر تجر بالفتحة إيابة عن الكسرة لقائل أن يقول كيف أعرف الأسماء المصالفة أليس لها قاعدة الجواب بلى لها قاعدة لكن أجعلها في درس مستخدم إذن انتبه هنا إلى فارق بين جر بالفتحة ونصب بالكسرة انتبه إلى هذا الفارق بين كلمة تنصب بالكسره وبين كلمه تجر بالفتحه ما الذي ينصب بالكسره جمع المؤنث السالف هذا على خلاف اليه نصب معرب الفتحه هنا جاء جمع المؤنث السالف في حاله النصب منصوب بالكسره والذي يجر بالفتحه هو الاسم غير المنصرف خليك الممنوع من الصرف دي سهلة شوية لكن المنصرف غير المنصرف أندوه نعم اعرف هذه وثلاث أما الاسم الممنوع من الصرف إنه مجره لفوق بنجره لفوق بنجره بالفق واضح؟ أما جمع المؤنم السالب عند نصبه ها؟ الله تحت واضح؟ تفضل علامة الجزم قال المصنف عليه رحمة الله وللجزم علامتان السكون والحذف. فاما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النوم نعم قال رحمه الله تعالى والجزم الجزم وهذه آخر علامات العراب وهي الجزم والجزم علامته الأصلية السكون وعلامته الفرعية الحلف أما السكون فيكون في صورة واحدة وهي جزم الفعل لأن الأسماء لا تجزم إذن هذه العلامة مكتصة بagaimana؟ بالأفعال والفعل هو الفعل المضارع لماذا نقول الفعل المضارع؟ لأن هذا يتكلم لا عن علامات الاعراب والذي يعرب من الأفعال هو الفعل المضارع أما الفعل الماضي فإنه لا يعرب يبنى والأمر فإنه يبنى يبنى على الأمر فعل الأمر يبنى على على السكون أما الفعل الماضي يبنى على على الفتح وأحياناً تغير صورة البناء لكن الأصل أن الأمر يبنى على السكون, على السكون. والماضي يبنى على الفتح إلا في حالات مؤينة يتغير هذا البناء أيضاً. على حالات أخرى سيأتي في موضعه إن شاء الله رب العالمين أما الإعراب لا يكون إلا للفعل المضارع والجزم لا يكون إلا للفعل أما الاسم لا يجزم كيف يجزم الفعل؟ يلزم اما بالسكون وهي علامه اصليه واما بالحذف وهي علامه فرعيه متى يلزم بالسكون اذا كان الفعل المضارع صحيح الاخر ما معنى صحيح الاخر يعني ليس في اخره حرف من حروف العله طيب ما هي حروف العله الالف والواو والياء الالف والواو واليا فكل فعل مضارع بآخره ألف أو واو أو يا نقول عنه فعل مضارع معتل أما إذا لم يلحق بآخره هذه الحروف الثلاثه التي تسمى بحروف العلة فنقول بأن هذا الفعل المضارع فعل صحيح الآخر فعل صحيح الاخر عندما يلزم يلزم بالسكون الفعل يكتب هذا فعل مضارع صحيح الاخر ليس في اخره حرف من حروف العلم اذا جاء مجزوما يلزم بالسكون متى يجزم اذا سبق باداه من ادوات الجزم مثال اقول الفعل يكتب اقول محمد لم يكتب الدرس محمد لم يكتب الدرس فيكتب فعل مضارع صحيح الآخر سبق بأداة جزم إذن هو فعل مضارع مجزوم بعلامة الجزم الأصلية وهي السكون واضح اعيد طيب أما إذا كانت فعل المضارع معتل الآخر ماذا يكون الإعراب عندئذ الجواب يكون الإعراب بحذف حرف العلة وحرف العلة الذي يكون في آخر المضارع إما أن يكون ألفا وإما أن يكون واوا وإما أن يكون ياء فعل مضارع معتل الآخر بالواضح يدعو يرجو يشكو يلهو واضح؟ طيب هذا الفعل عندما يأتي مجزوما مثال يرجو أقول من لم يرجو ربه لن يفلح لم ادام ادوات الجزم يرجو انا اضم الجيم ولا انطق الواو لم اللام والميم طيب يرجو الياء والراء والجيم فقط والجيم فوقها ضمه الواو اين ذهبت قذفت ما سبب حذفها أنها جاءت في موطن جزم فجزمت عندئذ بحذف حرف العلة لأن هذا الفعل المضارف فعل معتل الآخر يعني ليس فعلا صحيح الآخر فجزم بحذف حرف العلة وهو الواو وبضعنا الضمة على الحرف الذي كان قبل الحرف المحذوف حتى نفهم ان الحرف المحذوف هو الواو اقول يسقي فعل مضارع معتل الاخر بالياء اقول الزارع لم يسقي زرعه لم يسقي زرعه فيسقي فعل مضارع, مضارع مجزوم بحذف حرف العله لانه سبق باداه من ادوات الجزم فجزم بحذف حرف العلم ويكون الرسم الياء السين القاف والقاف مكسورة والكسرة إشارة إلى الياء المحذوفة واضح بقي شيء ناتي بمثال على فعل مضارع مع التند الاخر بالالف ها؟ يخشى يرضى يسعى يرعى, يرعى الى اخره إليه. اقول ولم, ولم هذا مثال أنا أنا أنا جزاك الله خيرا نعم ولم, ولم يوحى اليه شيء شي. هذه اللم لم, لم, لم, لم جازمة يوحى فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العله وهو هو هو الالف, الألف. الألف. وتوضع الفتح على الحاء إشارة إلى الألف المحذوف وضعت الصورة بقي شيء وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون قال وفي الأفعال يعني الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون ذكرت لك من قبل الأفعال الخمسة وعرفتها لك فما هي؟ ها لا لك نعم تفضل انا ما هو يقول هي كله فعل مضارع لا مضارع كله فعل مضارع اتصرف به الف التثنيه واو الجماعه ياء المؤنث المخاطبه ياء المخاطبه فالفعل المضارع اذا اتصلت به الف الاثنين او واو الجماعه او ياء المخاطبه يسمى بالفعل الخمسه لسال يقول لماذا سميت بالفعل خمسه يعني اتصلت به الف الاثنين واو الجماعه ياء المخاطب يعني هذه ثلاثه الضمائر ومن لماذا سميت بخمسه نعم حسنا لو جئنا بالفعل مثلا يفعل عندما نسند اليه ألف الاثنين ماذا اقول اقول يفعلان وتفعلان الاثنين طب والجماعه أقول, اقول يفعلون وتفعلون, وتفعلون. اثنين واثنين, واثنين يصيروا اربعه طب عندما يكون اخطاء موجه للمخاطبه المؤنثه اقول تفعلين هذه صوره واضحه عرفت كيف جاءت خمسه طيب هذه الافعال الخمسه عندما ترفع كيف ترفع بعلامه رفع اصليه ولا فرعيه لازم نراجع نرجع على وراء بعلامه رفع فرعيه وهي وهي ثبوت النون طيب عندما تنصب تنصب بعلامه نصب اصليه ولا فرعيه فرعية وهي حذف النون وعندما تجزم تجزم بعلامة جزم الأصلية وهي حذف النون. إذن الأفعال الخمسه تنصب وتجزم بحذف النون مثال أقول المسلمون لم يظنوا ظن السوء نعم لم يظنوا لم هنا جزمة من ادوات الجذب واضح يظن فعل من الافعال الشمسه مجزوم بحذف النون مثال اخر اقول لا تاكلوا كثيرا فتناموا كثيرا فتخسروا كثيرا لا تاكلوا لا ناهيه وهي من ادوات الجذب تاكل فعل مضارع من الأفعال الخمسه مجزوم بحذف النون واضح عرفت الان علامات الاعراب الرفع والنصب والخفض والجزم اما الرفع فعلامته الاصليه هي الضم اما العلامات الفرعيه كم علامه 3 علامات, ثلاثة علامات. الرفع بالالف الرفع, <الألف> الرفع بالواو الرفع بثبوت <الواو> <الواو> <الرفع التبوت> <التبوت> <التبوت> <التبوت> النون اما النص فعلامته الاصليه الفتحه اما علاماته الفرعيه النص بالالف والنص بالياء والنص بالكسره والنص بحذف النون كم علامه الان اربع علامات فرعيه وعلامه اصليه يصير المجروح خمس علامات اما في حاله الخفض فالخفض علامته الاصليه هي الكسر اما علامات الخفض الفرعيه هي الياء والفتحه متى تكون الفتحه الممنوع من الصرف العلامه الرابعه من علامات العراب هي علامات علامه الجزم الجز علامه أصلية وهي السكون وعلامه فرعيه وهي حذف حرف العله او حذف النن هذا والله اعلم صلى الله وعلى نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين